نور در يوها دفدي وأرمن مالجرو، بخشش دعاراتك ويدفدي فا من بخشش shud duaratak wa idh pa man malgaru sar nasaba abdi rundun safar painau sar nasaba abdi rundun safar painau daro rustai sh pa mundan jahal malgaru بشّر دعى را تكويد ضيفا مان ملغرو نور در نذود يوهدف ديوا ارمان ملغرو بشّر دعى را تكويد ضيفا مان ملغرو ده خدای رضا حسند سر سوداوي كو deze is dezelfde manier om te zeggen dat het een heel belangrijk punt het بخشش دعاراتك تجعل فتاه تحبك وتحبك نور وتحبك زود وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك دعاراتك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك وتحبك Dash is papa bij klaar, klaar, klaar, klaar, klaar, klaar, klaar, Er nee, de jouw had ik bij, waar mijn de en de in. En hun in nar zu da you hadaf dai wa arman mal garu bakhshish duarat ka uiz qadif aman mal كوي دحلت سرن غصمي اهلي ايمان ملغرو بخشش دعاراتك ويدى فما ملغرو دحلت سرن غصمي اهلي ايمان ملغرو بخشش دعاراتك ويدخ دائف آمان ملقرو نور در نزود وارمان دفدي وأرمان ملقرو بخشش دعاراتك ويدخ دائف آمان ملقرو بننجم قبل ويدين فهر قيمة ben ik je mag ik nou niet in de harde maat mag ذا ارم صاد ونخلي ذا غربان ملغرو بخشش دعاراتك ويد خديفا مان ملغرو نور درن زود يوحد فدي وارمان ملغرو بخشش دعاراتك ويد خديفا مان Houd hem op de knappen, je op de knappen, je leert op بخشش دعاراتك وإذا خضاي فامان ملقر سوش وكري عبد الله فدي بيان ملقر بخشش دعاراتك وإذا خضاي فامان ملقر نور در نزود يوها دفدي وأرمان ملقر بخشش دعاراتك ويذق نايفا مان دعاراتك دعاراتك